ينشرح ميت دي مكتر يظر وثي مطي مساحا مزن في الشتوى ينلو لدى الجيوث الحارا مزلت ثماثانا اكيني دنات سوى ربا ولا ونطرحان ينلو لذيكي وثلحارا ونزل دثماتان اكيني دنات سوى ربا ولا ونطرحان نترغميد حطرات مغرا عيذا غي طرقان ابو نسوره نغرا ورنغي عثاوان sha ha mishd ibn mishda bi zari w di tehlihi yerde shehkor zarin biddem emlihi misharit suwa wini jarafane tehlihi yerde shehkor zarin biddem illashi hodor ghirnu amini يا ري ولدي نشرع عليك يمك داو يزاري ولدي موطي ساح مزنته الشدوان <متصفيق> للحورات لي يغي تشواني غاديك لخيالي شي ساسيدي نحو نحواتي غير صوتي شاهد السواله تشواني غاديك لخيالي شي ساسيدي السواله تبغي كيش كيغني سردني غاودة ايش بلينا فراقي شي شو ذل Juky ei ole siinä, miisi dem você ta'a I geschätty as location jojalt horses يا حبيب اليتك ويلي ضما شي تهني فرن اشي ما يدس دقي شي ضي اشيدي و غيرك يا حبيب اليتك ويلي ضما شي تهني فرن اشوري يدسمك تي ضع ثيني اروح انا اته لم حيني لا يشتاق ra'hni shli ymm kda yghari w ydimo qayni sahamzun dshdwa ruwi w dti min mashrahmi kdi ymm kda